عزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض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 يسمع آيات الله تدى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعا فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذا هزوا أولئك لهم عذاب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 كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزئ قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُقِينٍ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا أَن يُحْشَرُوا سَيِّئَاتِهِمْ أَمْ نَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً سَوَاءٌ أَمْ حَيَاوٌ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين امتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنطوب عليهم ولا الضال أَفَرَأِيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَذَكَّرُونَ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 كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزونا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدفنهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتنى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا غيب فيها كنتم ما ندري ما الساعة قلتُم ما ندري مَسَّ عَتُوَ إِنَّ ظَنُّهُ إِلَّا ظَنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَقَبِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَزِيُّونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَكُمْ كَمَا نَسِيتُنَّ لِقَاءَ أَيَّامِكُمْ هَذَا وَمَا أَكُونَ اتخذتم مايات الله وزواه وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولم الكبري Hakimim